وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من آمن به وأطاعه واتبع أثره كان سعيدًا سديدا ومن استنكف عن دينه وتنكب طريقه واستكبر عن سنته كان طريدًا شقيًا بعيدًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على ذربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمع اللقاء السابع والعشرين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في الأسبوع الماضي عن سورة البلد وهذه الليلة بإذن الله عز وجل سنعيش سويا في بستان سورة أخرى من هذه السور الكريمة التي كثرت مواعظها وتعددت دروسها إنها سورة الفجر وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا سبب معلوم لنزول هذه السورة فنزولها ابتدائي يقول عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وقد سبق لنا الكلام عن هذه الأقسام في كتاب الله فإن الله تعالى إذا أراد أن يؤكد شيئا فإنه يقسم على تأكيد هذا الشيء بعظيم والله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بعظيم وهو سبحانه جل شأنه الخالق لكل شيء وله أن, يخلق وله أن يقسم بما شاء بخلاف المخلوقين فإنهم ليس لهم إلا أن يقسموا بخالقهم والفجر الواو هنا للقسم ولذلك جرت الإسم بعدها ويرى كثير من أهل العلم أن الفجر هنا هو الفجر المعروف وهو الصبح وهو قول ابن عباس وعلي ابن أبي طالب ومجاهد والسدي وغيرهم من أهل التفسير أن الفجر هنا المقسم به هو الفجر المعروف وهو الصبح وهناك قول آخر, آخر لأهل العلم وهو مروي عن مجاهد أيضا أن الفجر المقسم به هنا هو فجر يوم النحر أي يوم عيد الأضحى وقيل إن الفجر المقسم به هنا المراد به كل النهار وقيل هو صلاة الصبح ولكن الصحيح أن أنه لا دليل على تعيين هذا الفجر فيبقى المعنى على أصله وعلى ظاهره فيكون مراد الله عز وجل ان شاء الله تعالى بالفجر هنا هو الفجر المعروف والله تعالى أقسم في كتابه بالليل والنهار أقسم بأحوال الليل وأحوال النهار ومن ذلك أيضا إقسامه بالفجر فإنه آية من آيات الله، دالة على كمال قدرته، وكمال ذاته وصفاته، وآية دالة على وحدانيته تبارك وتعالى، الفجر، الذي يقع على إثره ذهاب الظلمة، وزوال الوحشة، وتجدد الأمل، وحلول الضياء، وإقبال النهار، وانتشار الناس في, في يومهم من أجل معاشهم، وما يعود عليهم بالمنافع في دنياهم وأخراهم فهي آية عظيمة أقسم الله عز وجل بها بينما الدنيا في ظلام وبينما الليل قد أسدى جناحه على الكون كله لأجله كل فأظلم لأجله كل شيء وإذ به يتنفس وإذ بالصبح يأتي وإذ بالفجر يطلع وفي ذلك دليل على كمال قدرة الله والفجر ثم قالت تعالى بعدها وليال عشر واختلفت أقوال المفسرين أيضاً في تعين الليالي هنا فالذي روي عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن الزبير وغيرهم من السلف والخلف أن الليالي المقسم بها هنا هي الليال العشر الأولى من شهر ذي الحجة وليال عشر هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة ولقد دل على عظمتها حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام أي العشر الأولى من شهر الحجة قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل وفي لفظ إلا رجلا وكلاهما صحيح إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فأفضل ليالي العام عند جمهور أهل العلم أنها الليال الأولى من شهر ذي الحجة ويرى قتادة والضحاة أن الليالي, الليالي المقسمة بها هنا هي العشر الليالي الأولى من شهر الله المحرم وقال بعض أهل العلم بل هي الليالي, الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر وقال بعض أهل العلم أيضا إن الليالي هذه هي العشر التي أتم الله عز وجل بها لقاءه بكلمه موسى في قوله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ولكن القول الصحيح من بين هذه الأقوال كلها أن قوله تعالى وليال عشر هي الليال العشر الأولى من شهر ذي الحجة وهذا ما اختاره الإمام بن كثير والإمام بن جرير وهو قول الجمهور ويرى الشنقيطي رحمه الله أنها لا تكون العشر الأولى من شهر ذي الحجة إلا إذا كان الفجر المقسم به في أول الصورة هو فجر يوم النحر لأن السياق يدل عليه وكما رجح ورجح ابن جرير وابن كثير قبلنا أن الليالي المقسمة بها هنا هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة إنها ليال عظيمة وإنها أيام كريمة تكثر فيها الطاعات وتتعدد فيها القربات ويقبل العباد فيها على رب الأرض والسماوات فإنها أيام حج واعتمار وزيارة أيام حج وعج وثج يكثر فيها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتقديس لله تبارك وتعالى تتعدد فيها الطاعات التي يبتغى بها وجه الله عز وجل فبين بين الحجيج الذين يقصدون بيت الله العتيق من كل فج عميق يتمون بحجهم الركن الخامس من دينهم ويبتغون بذلك عظيم الأجر والثواب وبين الزوار والمعتمرين وبين المتصدقين والعابدين والتالين وبين المقبلين على رب العالمين بالصيام وبالقيام وبكثرة الصدقات وخاصة برفع الأصوات بالذكر والتكبير في الأسواق وغير ذلك جدير بهذه الليالي التي يقبل العباد فيها على ربهم جدير بها أن يقسم بها وأن يعظمها ربها تبارك وتعالى فإن في هذه الليالي أيها الأحباب الكل يناشد ربه والكل يتمنى على خالقه الكل يقبل على مولاه فتجد أن هذه الليالي ليالي تكشف فيها الكروب وتنفس فيها الهموم فكم من داعٍ لله تعالى قام بدعوةٍ في هذه الليالي فاستجاب الله تعالى دعوته وكم من ملهوفٍ أقبل على الله تعالى فاغاث الله لهفته وكم من كسيرٍ انطرح بين يديه عز وجل فجبر الله كسره نسر الله تعالى أن يبلغنا وإياكم تلك الليالي الكريمة بمنه وكرمه والفجر وليالٍ عشر إذن هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة ويبدأ الحج فيها كما هو معروف يوم الثامن من شهر ذي الحجة حينما يخرج الحجيج إلى صعيد منا ليبيتوا بها ويصلوا بها الصلوات الخمس جمع قصرا بلا جمع ويبيتوا بها ليصبحوا بعد ذلك يوم التاسع في عرفة إلى, غير إلى آخر ذلك من المناسك العظيمة التي يتقرب بها العباد إلى ربهم في تلك البقاع المقدسة الشريفة والفجر وليال عشر ثم قال بعدها وهو قسم ثالث والشفع والوتر والشفع والوتر وقد اختلفت أقوال المفسرين أيضا اختلافا كبيرا في تعيين الشفع والوتر هنا فيرى بعض أهل العلم وهو قول ابن عباس وغيره أن الشفع هنا والو والوتر أن الوتر هو يوم عرفة لأنه يوم التاسع والشفع هو يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر أي يوم الأضحى وقال بعض أهل العلم إن الشفع والوتر الوتر هنا وهو قول عبد الله بن الزبير الشفع هو قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والتعجل يعني أن يعجل الإنسان ورمي الجمرات في اليومين بعد العيد أو أن يتأخر فيبقى ثلاثة أيام وقال بعض أهل العلم أيضا إن المقصود بالشفع والوتر هو العدد لأن الأعداد كلها إما شفع وإما وتر وهذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله وقال بعض أهل العلم إن الشفع والوترة هنا هي الصلوات الخمس أو الصلوات عموما وهذا قول مروي عن أبي العالية والربيع بن أنس فإن الصلوات إما أن تكون شفعا وإما أن تكون وطرة فالرباعية والثنائية شفع وصلاة المغرب وتر النهار والوطر التي يصليها الإنسان في آخر الليل بعد التهجد أو بعد صلاة العشاء صلاة وطرية فيكون القسم هنا بالصلوات وقال بعض أهل العلم والشفع والوتر هذا قسم بالمخلوق والخالق فإن المخلوقات كلها شفع والمخلوق وتر والمخلوق وتر والمخلوق واحد وهذا قول مروي أيضا عن ابن عباس وعن مجاهد رحمه الله تعالى وهناك أقوال أخرى قم سردت الآن هناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم لكن هذه أشهرها لكن هذه أشهرها والقول الصحيح وهو الذي مال إليه لأن ابن جرير رحمه الله لم يرجح شيئا من هذه الأقوال وكذلك الإمام بن كثير لم يرجح شيئا من هذه الأقوال والصحيح من هذه الأقوال أن الشفع والوتر هنا أو الوتر المقسم بهما هو المخلوق والخالق وهو قول مجاهد وابن عباس في رواية عنه وهو الذي اختاره الشنقطي رحمه الله في أضواء البيان والذي دل عليه أيضا الحديث الصحيح يقول الشنقطي إن المتأمل لكل مخلوق يجد أنه شفع ولا يمكن أن يكون وطرا بحالة من الأحوال حتى في تركيبه مثلا الماء قال لا تظن أن الماء أنه وطر واحد لا لأنه متكون من الأكسجين والهيدروجين وكذلك الهواء فإنه متكون من غازات تعرفونها فإنه ما من شيء من هذه المخلوقات إلا وهو متكون من تراكيب من جوهر وما يحيط بها كما هو معروف في علم البيولوجيا أو الكيميا فكل مخلوق حتى الحصات الصغيرة أثبت العلم الحديث أنها, متكو أنها متكونة من أجزاء وهذه الأجزاء مقطوعة على شفع وليست مقطوعة على وتر فما من مخلوق إلا وهو شفع كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إلا الله جل جلاله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد وإن الله تعالى وتر وفي لفظ إن الله تعالى وتر يحب الوتر فيكون القسم هنا بالشفع أي المخلوقات والوتر هو الخالق عز وجل فهو واحد أحد قال الشنقطي وهو وتر تبارك وتعالى في ذاته وهذا أمر معروف بل أيضا في أفعاله وصفاته فصفات الله تعالى وتر ووتر وليست شفع فمثلا في صفة العلم هو عليم بلا جهل قادر بلا عجز قوي بلا ضعف فكل صفة من هذه الصفات المثبتة تقابلها صفة سلبية بخلاف صفات المخلوقين المخلوق قد يكون عالما لكنه معه جهل وقد ينتفي الجهل عنه لكن علمه مهدد بالنسيان وبالذهول قد يكون قادرا لكن قدرته معرضة إلى الضعف وإلى الزوال إلا صفات الخالق تبارك وتعالى فصفاته كلها وتر كما قال الشنقطي كما أن ذاته تبارك وتعالى واحدة والفجر وليال عشر والشفع والوتر ثم قال بعدها والليل إذا يسر والليل إذا يسر سبق لنا أن الله تعالى أقسم بالليل وأنه آية عظيمة من آيات الله فلقد سمى سورة كاملة في كتابه بسورة الليل وأقسم بالليل في آيات كثيرة والليل إذا عسعس والليل إذا, عسعس والليل إذا يغشى والليل إذا جلاها وهنا يقسم بالليل في حالة معينة والليل إذا يسر يسر أي إذا ذهب وسار وهذا قول الجمهور إذا ذهب وسار وإذا ذهب وسار يعقبه بعد ذلك الفجر والليل إذا يسر يقال سرى فلان أي سار في الليل وذهب والليل إذا يسر ويرى ابن كثير رحمه الله أن الآية محتملة أن الليل والليل إذا يسر أي والليل إذا أقبل حتى تقع المقابلة مع الفجر الفجر يذهب الليل والليل إذا يسر يرى أن الفعل يحتمل أيضاً هذا المعنى وقد يستفاد أيضاً وهو يعني له معنى في اللغة العربية أن يسر أي أقبل قال حتى تقع المقابلة كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ذهاب الليل ويقبل النهار ولكن الصحيح القول الأول القول الأول هو الصحيح أن والليل إذا يسر أي إذا ذهب, إذا ذهب وسرى ليعقبه بعد ذلك النهار ويأتي بعد ذلك الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والذي نلاحظه في هذه الصورة كما تعودنا في الصور التي تكثر فيها الأقسام أن جواب القسم غير مصرح به تبه فالأصل أن الأقسام إذا تكررت يأتي جواب القسم بعد ذلك صحيح مثاله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أين جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي نعم لكن هنا نلاحظ أن جواب القسم غير مصرح به ولنا بحث بعد قليل عن هذا فهنا لم يأتي جواب القسم بعد هذه الأقسام كم من قسم هنا الفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أربعة وهي متضمنة أكثر في الحقيقة الشفع والوتر هذان قسمان والفجر وليل عشر والشفع والوتر هذه أربعة والليل إذا يسر خمسة أقسام وكان من المتوقع لا أقول من المفترض لا تفترض على الله شيئا من المتوقع أن يأتي جواب القسم بعد هذه الأقسام على عادة كتاب الله عز وجل لكن هنا أتستفهام بعد هذه الأقسام المتكررة هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ممضى من الأقسام التي جاءت من عند الله عز وجل قسم الذي عقل وذي لب لأن الحجر هو العقل تقول العرب فلان ذو حجر أي ذو عقل وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع فيما يهلكه كما يسمى جدار البيت حجرا لأنه يمنع اللصوص من المروق وكما تقول العرب أيضا حجر الحاكم على فلان أي منعه من التصرف في ماله هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه الأقسام معتبر ومقتنع لكل ذي عقل؟ هل اقتنع كل من كان له عقل بهذه الأقسام التي تكررت من الله تبارك وتعالى؟ هذا هو المراد مراد الله بهذا الاستفهام هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فعل الإنسان أن يتدبر بحجره وعقله وحجاه هذه الأقسام من الله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم الذي قلت إن جواب القسم لم يأتي مصرحا به في هذه الآية ويرى الإمام القرطبي أن جواب القسم متأخر في قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وتعقبه الإمام ابن القيم وقال إن هذا ضعيف من وجهين أولا لأن إن ربك لبالمرصاد جاءت بعد جمل كثيرة والأصل أن يكون جواب القسم عاقب الأقسام المتكررة حتى لا يتشتت الذهم ثانيا أن الله تعالى ذكر عاقبة هؤلاء المتمردين على الله عز وجل وقرر عاقبتهم فقال إن ربك لبالمرصاد بعد أن ذكر هؤلاء الأقوام كعاد وثمود وفرعون فلا يمكن أن يكون جواب القسم إن ربك لب المرصاد والصحيح في هذه المسألة أن جواب القسم محذوف وهو مقدر تقديرا لأن الحذف في اللغة العربية معروف قد يحذف الكلام ثم يقدر تقديرا من أجل أن يتشوق السامع أو أن يجول ذهنه يمنة ويسر للبحث عن مراد الله عز وجل حتى يفتح باب الاجتهاد لأهل العلم فجواب القسم هنا محذوف وتقديره كما قال أهل العلم كقول صاحب التسهيل في علوم التنزيل وغيره جواب القسم محذوف بعد قوله تعالى والليل إذا يسر هل في نعم والليل إذا يسر أي لا تعذبن يا كفار مكة هذا هو جواب القسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر جواب القسم محذوف مقدر تقديره لتعذبن يا كفار مكة هل في ذلك قسم لذي حجر وهذا القول هو الصواب هل في ذلك قسم لذي حجر ثم بعد ذلك جاء هذا الاستفهام التقريري لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن بعده بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد عادا ولم يرى بعينه لكن الرؤية وقعت بالبصيرة والقلب بعد قراءة هذه الآيات التي تنزلت عليه وهنا أسلوب عربي معروف أن يسأل إنسان على سبيل التقرير عن شيء لم يره كأنه رأى ألم ترى ما فعل ربك بفرعون وأنت لم ترى فرعون أصلا ولم تلتقي به ولم ترى ما فعل الله به رؤية بصرية لكنها رؤية بصيرية بالقلب لأنك آمنت بذلك وقد أخبرك الله بذلك في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله ألم تر كيف فعل ربك بعاد عاد هم قوم نبي الله هود عليه السلام قيل إنهم كانوا عربا يسكنون الأحقاف كما قال تعالى وإلى عاد, وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم في الإنسانية لا في الدين لأنه لا أخوة بين الكافر والمؤمن وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف والأحقاف جبال رملية من جهة اليمن ألم تر كيف فعل ربك بعاد وكان هؤلاء القوم قوما جبابرة عتاه متمردين جحدوا بآيات الله عز وجل وكذبوا رسله وأعرضوا عن نبيه وسخروا منه وهددوه وكانوا متصفين بقوة البطش وعظمة الخلق وطول القامة وضخامة الأجسام وعلو الأعمدة وعلو البنيان حتى أنه قيل أن الله لم يخلق قوما أضخم منهم في أجسامه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد قيل إن إرم هي البلدة التي سكنوها بلدة هؤلاء القوم وروا في ذلك بعض المفسرين قصصا يطول ذكرها فاتت حد الخيال تستند إلى أدلة صحيحة صريحة. ونحن لا نستدل على عادتنا للأمانة العلمية إلا بالصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال سلفنا الصالحين إرم ذات العماد والصحيح أن إرم هنا هي عاد فالله تعالى سمى عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى إرم أصلهم فهم عاد وهو قول ابن إسحاق وهو نسابة معروف عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل إنهم كانوا قوما عربا كانوا آية في ضخامة الأجسام أمر عجب حتى اغتروا بقوتهم ما بارزهم قوم في عصرهم إلا أهلكوهم وانتصروا عليه فكان الناس كلهم يخافونهم وسبحان الله هذه سنة الله في الخلق تجد أن الله تعالى في كل عصر يميز بعض الأقوام بالقوة والبطش وتختلف هذه القوة قد تكون جسدية وقد تكون عسكرية لكن مهما عظمت قوة هؤلاء إلا ويدمرهم الله عز وجل بقوتهم ويجعلها نكالا ووبالا عليه ليجعلهم عبرة للمعتبرين ليبين لكل طاغية ولكل متجبر ولكل من اغتر بقوته وسلطانه وعضلاته أن هناك قادرا أقدر منه وأن هناك قويا أقوى منه وأن هناك جباراً متجبراً عليه فعليه أن لا يغتر بهذه النعمة ولذلك أهلك الله عز وجل هؤلاء بألطف ما خلق بشيء لا يرى ما أنزل عليهم الملائكة لأنهم أخسوا أحقر من ذلك أخسوا أحقر كفار مكة في بدر كان لهم شيء من الشرف نزلت الملائكة فذبحتهم أما عاد كانوا أخس وأذل وأنذل من ذلك فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق بغير الحق هذه صفة كاشفة ما في استكبار بحق غير حق والصفة الكاشفة قال العلماء تعليل للحكم يعني أنه لا هنا ليس هناك استكبار بحق فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة يا من يملك هذه القوة التي بين أيدينا من يملك هؤلاء الجنود وهؤلاء العساكر وهذه الأساطير من نحن كل من يأتي بطريقنا دمرنا وأهلكنا وفتكنا به من أشد مننا قوة ولكل عصر عاد وقد عرفتم عاد هذا العصر من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ما النتيجة فارسلنا عليهم ريحا صرصراء ريحا باردة شديدة الهبوب ريحا صرصراء في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون هذا لا شيء وقال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع القوم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وقال تعالى فأما عاد فاهلكوا فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم اجاز نخل خاويه الم ترى كيف فاعل ربك بعاد اذا بماذا اهلك هؤلاء الذين افتخروا بعضلاتهم وبطوله قاماتهم, قاماتهم بماذا بالريح بالهواء بألطف شيء بأخف شيء حتى يكون عبرة للمعتبرين فإياك أن تغتر بعضلاتك إحنا عندنا الآن فئة في الأمة طيلة اليوم ومام المرآة ينظر إلى عضلاتها وبعض الناس والعياذ بالله كل يوم يزن نفسه يقف على الميزان ازداد ولا ما ازداد إن لله وإن إله رجوع ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ذات العماد قيل إنهم كانت لهم بيوت من الشعر طويلة الأعمدة لا يحتاج الواحد إلى أن يصعد على السلم يقول هكذا وانتهى ذات العماد وقيل إنهم كانوا رحل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد يرى ابن زيد أن الضمير عائد على الأعمدة يعني أن هذه الأعمدة لم يخلق مثلها في البلاد ويرى قتادة وابن جرير أن الضمير عائد على القبيلة نفسها وهو الصحيح التي لم يخلق مثلها في البلاد أي الأعمدة والعادة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد لم يخلق مثلها في البلاد كانوا قوما جبارين إذا رأاهم الناس من بعيد هربوا عجيب وروى المفسرون أقوالا عجيبة في كتبهم لا نريد أن نسردها لأن فيها شيء من الشطط والمبالغة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد عرفنا من إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام كما في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والأخوة هنا أخوة في الإنسانية لا أخوة الدين والعقيدة وإلى ثمود أخاهم صالحا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ليس المراد بجابوا كما عندنا في العامية يعني أنهم أتوا وحملوا جابوا يعني قطعوا قطعوا لأن العرب تقول جاب فلان الفلاح أو الصحراء يعني إذا قطعها ودخلها الذين جابوا الصخرة بالواد وهو وادي القرى في مدائن صالح في مكان يقال له الحجر يبعد عن المدينة النبوية قرابة الأربعمائة كيلو أو يزيد ومساكنهم إلى الآن موجودة هؤلاء نحتوا من الجبال بيوتا أما عاد فقد ذكرناهم كانوا أصحاب أعمدة من بيوت الشعر وكانوا قوما جباري وقد ذكرهم نبيهم عليه صلوات الله وسلامه بهذه النعمة التي من بها عليهم من قوة الخلق وقوة البطش قال تعالى على لسانه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اذكروا نعمه لعلكم تفلحون وهنا ثمود انظر حتى نربط الآيات ثمود قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يذكر القبيلة ثم يذكر الجانب المعماري الذي اتصفوا به من أجل أن نقرر شيئا بعد ذلك ستسمعونه وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخرة بالواد جاءوا إلى الجبال فنحتوها ومدائنهم معروفة مدائن صالح معروفة حتى في الصور والنبي صلى الله عليه وسلم مر على ديارهم لما عاد من غزوة تبوك وغط وجهه ورأس عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وهو يبكي وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم أي حتى لا يصيبكم ما أصابهم وذكر الله تعالى نحتهم لهذه الجبال كما في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال تعالى كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وقال عز وجل عنهم وذف الشعراء قال آه أتتركون فيما ها هنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين كانوا مرفهين في هذه البيوت فاتقوا الله وأطيعوا فنحتوا الجبال لكنها بقيت خاوية قال تعالى بعد هلاكهم وقد أهلكوا بالصيحة والرشفة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الباء للسببية يعني بسبب ظلمهم فلو كانوا غير ظالمين لعمرها الله من بعدهم لكن لما كان بناؤها بغير حق وكانوا قد استكبروا وعتوا وبغوا وطغوا وكفروا بالله عز وجل وكذبوا نبي الله صالح جعل الله تعالى بيوتهم وتركها آية لمن بعدهم آية للعالمين آية لقوم يعلمون ولقوم يفقهون ولقوم يعقلون وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد هؤلاء أصحاب أعمدة عاد وهؤلاء قطعوا الصخور ونحتوا الجبال واتخذوا فيها البيوتات ولم تكن عبارة عن كهوف وستخرج لكم الصورة إن شاء الله والأخ مشكور نسأل الله أن يجزيه خير الجزائي وأوفره أخرج لنا صورة مدائن صالح على الشريط يعني كانت بيوت مبنية بتصميم عجيب ما كانت مجرد كهوف فقط فهي بيوت مرفهة حقيقة ثم إن أبوابها تدل على عظمة خلق هؤلاء أيضا هؤلاء العتاء ثموت كذبوا نبي الله صالح كما تحدثنا عنهم في صورة الشمس وفي سلسلة مع الأنبياء وأهلكهم الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ثم قال بعدها وفرعون ذي الأوتاد ولا بد أن نعرج على هذا وفرعون ذي الأوتاد قال ابن عباس رضي الله عنهما الأوتاد هم جنوده الذين كانوا يشدون أمره سموا أوتادا لشدتهم وهم على شاكلته وقيل ذي الأوتاد كان يوتد جنوده بأوتاد من حديد ويعلقهم فيها ألم يوتد زوجته آسية بنت مزاحم رضي الله عنها ورحمها الله أوتدها وضع لها أربعة أوتاد وتدين في يديها وتدين في رجليها وعرضها لحر الشمس فعذبها عذابا منكرا ثم قتلها لتلقى الله شهيدة مباشرة بالجنة وفرعون ذي الأوتاد وقال بعض أهل العلم وهو قول الشنقيطي وهو الصحيح وفرعون ذي الأوتاد الأوتاد هي الأهرام الأهرام المعروفة وذلك لأمور كما قال الشنقيطي أولا شكل هذه الأهرام كالأوتاد تماما عرفت الأوتاد التي تشد بها الخيام نعم تكون على شكل مثلث له قاعدة عريضة ومدب بالقمة فهذه الأهرام على شكل الأوتاد تماما ثانيا السبب الثاني الذي من أجله رجح الشنقيطي ورحمه الله أن الاوتاد هنا هي الأهرام أن الله هنا يذكر هؤلاء الذين دمرهم وأهلكهم ويذكرهم بعمرانهم وحضارتهم فذكر عاد وأنهم بلغوا في العمران ما بنوا بيوت الشعر بالأعمدة وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي ونحتوا الصخور وقطعوها ليبنوا منها بيوتا في الجبال وفرعون ذي الأوتاد نقول أيضا هذه البيوت وهذه الأهرام التي بناها والتي بقيت رمزا على الحضارة الفرعونية ورمزا على فرعون ثم إن ذكرى هذه الأوتاد وتسميتها بهذا الاسم يدل على تضخيمها لأن قوم صالح حينما جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخور في الجبال محتاجوا لأن ينقلوها لكن المعروف كما هو معروف عندكم أن هذه الأهرام في قلب الصحراء لا توجد جبال حولها وتعلمون أن هذه الأهرام قد بنيت بصخور عظيمة جدا ما أدري عن حجم هذه الصخور يعني لكم أن تتصوروا كيف جلبت هذه الصخور إلى قلب الصحراء كيف حملت وكم عدد العبيد الذين استخدموا في حملها وكم أنفق على هذه الأهرام في البناء أمر عجب يدل على أي شيء على, تج... على جبروت هؤلاء القوم وعلى قوتهم حتى أنها سميت بالعجاب أو من بين العجاب السبعة والآن الناس يقلدون هذه الأهرام ويقفون مدهوشين أمامها لهذا التصميم الفرعوني العجيب فدل ذلك على أن هؤلاء القوم وهذا الذي أردت أن أقرره منذ قليل كانوا قمة في الحضارة يعني الناس الآن إذا كلمناهم عن الأنبياء وحضارة الأنبياء أو دعوة الأنبياء وعن الأقوام السلفة يظنون أن المثلة عبارة عن إنسان أتى فوجد قوما تحت عريش وجعل يدعوهم إلى الله المثلة هكذا بهذه البساطة لا إن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه واجهوا ما نواجهه اليوم تماما واجهوا هؤلاء الجبابرة واجهوا هؤلاء العتاه واجهوا هذا التقدم والتحضر المزعوم وهذه الحضارة بل إن هذه الحضارة القديمة في الحقيقة تبين الآن أنها متقدمة لحضارة اليوم فانظروا إلى كم من برج بني وكم من صرح شيد يمر عليه دهر من الزمن ثم يقرر الناس أو من صممه بإسقاطه ما يمكن أن يمكث وهذه الأهرام انظر كم بقيت راسيا رسو الجبال الله أراد لها ذلك حتى يعتبر الناس حتى ولذلك هذا السبب الثالث الذي من أجله رجح الشنقطي أن تكون هذه الأهرام هي الأوتات في قوله تعالى وفرعون ذي الأوتات أنها أجلى وأظهر للناس حتى راه كل جيل من أجل أن يتبين لكل مخلوق أن, أن هؤلاء الذين بنوا هذه الأوتاد وهذه المدائن مدائن صالح وجابوا الصخرة بالواد رغم قوتهم وجبروتهم فإن الله أهلكهم وهو قادر على إهلاك كفار قريش ومن بعدهم ثم انظر ذكر هؤلاء الأقوام مع ذكر هذه البنايات لهم ذم لهذه الحضارة التي لم تقم على شريعة الله عز وجل فإن الحضارة التي لا ترتكز على شريعة الإسلام حقارة والله وليست حضارة وهي والله إلى زوال وفناء مهما علت ومهما بقيت فإن الله سيفنيها وسيبيدها وسيدخلها إلى متاحف التاريخ ويدخل أصحابها إلى متاحف التاريخ ليدفل عليهم الزمان ويسبهم الدهر وتلعنهم البشرية بعد ذلك كما حصل الأقوام الماضين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ما الأوتاد؟ الأهرام وهو القول الصحيح وفرعون ذي الأوتاد لأن هذه الأوتاد لو كانت الأوتاد التي عبر بها بعض المفسرين أنها الأوتاد التي يشد بها أيادي الجنود أو المعذبين ما رأيناها نحن بيوت صالح رأيناها فكان من المناسب أن تذكر بيوت فرعون وحضارة فرعون وفرعون ذي الأوتاد ثم إن هذه الأوتاد من الداخل ما قد علمتم ها؟ من المسابح والفرش والغرف والمخازن والمطاعم وغير ذلك البشرية إلى الآن مدهوشة أمام هذه الحضارة وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد كل هؤلاء الذين ذكروا طغوا في البلاد جاوزوا الحج الذي رسمه الله عز وجل لهم لأن الطغيان في الأصل هو مجاوزة الحج قال تعالى فلما طغ الماء آه. إنا لما طغ الماء حملناكم في يعني لما جاوزوا الحد الذين طغوا في البلاد طغوا في بلادهم جاوزوا الحد أذلوا الناس داسوا الناس بالنعال وتمردوا على الله عز وجل بالكفر والتكذيب ومحاربة أولياء الله والصد عن سبيل الله والوقوف في سبيل الدعوة إلى الله كل ذلك من الطغيان الذين طغوا في البلاد وأفسد فيها أيضا ولذلك قال بعدها فأكثر فيها الفساد والفساد لفظ عام ليس هو المراد كما عندنا في العامية الزنا الفساد جميع المعاصي كل معصية في الأرض فهي فساد قال تعالى ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها والإفساد في الأرض كما قال العلماء المعاصي كل معصية إفساد في الأرض فأكثر فيها الفساد جميع أنواع الفساد بدءا بأعظم الفساد وهو الكفر بالله جل جلاله والله تعالى لا يحب المفسدين كما قال عن عداء الرسل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقال تعالى وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله يبغض المفسدين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها يفسدون في الأرض فأكثروا فيها الفساد ماذا كانت نتيجتهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب بالسين فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنزل كما قال ابن كثير أنزل عليهم رجزا من السماء وعقوبة من عنده صب عليهم ربك سوط عذاب قال ابن جرير إن الحكمة في ذكر السوط هنا أن العرب تعودوا إذا أرادوا أن يذكروا شخصا نزل به العذاب أن يقول فلان نزل به صوت عذاب لأنهم يعرفون أن, الع... أن الصوت يستعمل للتعذيب ولإلهاب الظهر ما قال فأهلكهم الله أو أغرقهم كما قال في آيات أخرى قال فصب عليهم ربك سوط عذاب ثم سوط جاءت نكرة وتنكيرها قال ابن القيم للتفخيم لتفخيم وتهويل هذا العذاب وقال بعض العلماء بل لذكر شيء من العذاب فقط يعني أنه كأنه شيء يسير وإلا فإن عند الله ما هو أعظم من ذلك فصب عليهم أنزل عليهم انظر إلى هذا الفعل صب عليهم ربك سوط عذاب وهو الإهلاك بالريح والصيحة والغرق الريح لعاد والصيحة والرشفة لثمود والغرق لفرعون وجنوده فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد أي يرصد أعمال الكفار لا تخفى عليه خافية قال ابن عباس إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد يسمع ويرأ وقال الحسن وغيره إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد لأهل الظلم فالله عز وجل لا بد أن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن ربك لبالمصاد ونترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذر الله الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول عز وجل إن ربك لبالمرصاد وهكذا أيها الإخوة هذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا مضى في سنته تبارك وتعالى أنه بالمرصاد لأهل الكفر والشرك والصد عن سبيله وأن كل من اغتر بقوته أو افتخر بمتاعه أن يفسده الله عز وجل عليه وأن يهلكه إن ربك لبالمرصاد ثم ذكر تعالى حال الإنسان إذا ما من الله عليه أو إذا ما ابتله بشيء من التضييق في الأرزاق والخيرات فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك أي فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه ابتلاه أي امتحنه واختبره فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي إذا ما اختبره وامتحنه ربه فأكرمه ونعمه أي أكرمه بأصناف الأموال ونعمه أي وسه عليه بالخيرات ونعمه فيقول ربي أكرمك فإنه يكون حينئذ فرحا ويعترف بنعمة الله عز وجل عليه ويقول ربي أكرما إنه لفرح فخور ونسي أن هذا الخير وأن هذا المال وأن هذا المتاع الذي وسع الله عز وجل به على هذا الإنسان إنما هو لابتلائه واختباره هل سيكون من الشاكرين أم من الجاحدين ثم قال بعدها وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي, أهاناً. فيقول ربي أهانا وأما إذا مبتلاه أي اختبره وامتحنه فقدر عليه رزقه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه وهو مأخوذ من القدر وهو التضيق كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يبسط ويضيق وكقوله تعالى عن ذنون فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا إذا ما الله عز وجل بأن يضيق عليه في بعض الحالات أو أن يبتليه بشيء من الفقر أو الحاجة أو الخصاصة يكون هذا الإنسان جزوع وينسى بقية النعم التي أسبغها الله عليه ولذلك يقول ربي أهانا فيقول ربي أهانا أهانني بأن ضيق علي رزقي وأن سلط علي الفقر وصلط علي الحاجة دون أن يلتفت إلى نعمة الصحة والعافية مثلا دون أن يلتفت إلى من هم أشد حاجة منه وأشد فقرا منه وأشد خصاصة منه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا والإنسان ينسى أيام الرخاء ولا يذكر إلا أيام الشدة إلا أيام الشدة لأنه لربه كنود أي جحود وكفور إلا من رحم الله عز وجل يخرج من هذا الصابرون والشاكرون الصابرون على البلاء والحاجة والخصاصة والشاكرون لنعم الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس الأمر كذلك ليس الأمر كما قال الإنسان ولا كما زعم الإنسان أن الله تعالى إذا فتح على العبد بالأموال والخيرات أنه يحبه فإن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب والله عز وجل يضيق الأرزاق ويبتلي بالفقر أيضا من يحب ومن لا يحب. لأن الشأن كل الشأن أن يكون الإنسان على طاعة الله وأن يكون الإنسان شاكرا لربه إذا ما, من به إذا ما من عليه بالأموال ومن عليه بالخيرات وأن يكون صابرا إذا ما ضيق عليه الرزق كلا ليس الأمر كما تظنون أو كما تزعمون أو كما تقولون كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم سبق الكلام عن اليتيم ميرانا وهذا المقام مقام ذم كلا بل لا تكرمون اليتيم الخطاب لهؤلاء المكذبين من كفار مكة الذين قهروا اليتيم وتسلطوا عليه ولم يكرموه وكذلك لكل من لم يكرم اليتيم واحتقره كلا بل لا تكرمون اليتيم لأن اليتيم مهيض الجناح كثير الخاطر رقيق القلب يحتاج إلى من يعطف عليه يحتاج إلى من يكرمه وإن أشد الناس لؤما وأبخل الناس مالا وعطاء هو الذي لا يكرم اليتيم لأن أحوج الناس للعطف والرعاية والحنان والشفقة هو اليتيم في المجتمع كلا بل لا تكرمون اليتيم ووقع هنا التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب زيادة في العتاب ما قال كلا بل لا يكرمون كلا بل لا تكرمون أنتم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الجمهور قرأوا ولا تحضون وهي قراءة ابن كثير أيضا وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تحاضون بالمد والمعنيان والقراءتان صحيحتان ولا تحاضون على طعام المسكين يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين ولا يأمر بعضكم بعضا بإطعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين وقد سبق لنا الكلام عن هذه المسألة المهمة التي يغفل عنها حتى بعض الدعاة إلى الله بعض خاصة المسلمين في تفسير سورة المعون وقلنا إن المسكين ليس له, مجر... ليس له من الحق مجرد أن نطعمه فقط بل له أكثر من مجرد إطعامه إن من حقوقه أيضا زيادة على إطعامه الحث على إطعامه والأمر بإطعامه والحظ على إطعامه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين في المعنون ماذا قال ربنا عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ويقهره ولا يحض على طعام المسكين ولذلك علينا ماذا أن نحث على إطعامه لا يكفي أن نطعمها نحن بل نطعمه ثم نحث على إطعامه لأن قد تطعمه أنت وغدا قد ليس عندك شيء قد تسأم ويلحقك الملل لا بد أن تطعم وتأمر بإطعامه حتى يحصل التكافل الاجتماعي الإسلامي في مجتمعنا المسلم وهذا شيء ضمنه القرآن ولله الحمد كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمّا تأكلون التراث التراث هو الميراث يسمى ميراث ويسمى تراث وتأكلون التراث أكلا لمّا يعني أكلا شديدا تقول العرب ألممت ما على المائدة يعني ما تركت عليها شيء وتأكلون التراث أكلا لمّا قال الحسن يأكل نصيبه ونصيب أخيه كما نرى الكثير من الناس اليوم الذين يعمدون إلى التزوير والاختلاس اختلاس الأوراق أوراق الملكيات وتزويرها والتحايل والرشاوة وهذه التي الفضائع التي تقع في محاكمنا مع شديد الأسف وتقع بين الإخوة والأقربين من الورثة كل ذلك دليل على التحقق هذه الآية وتأكلنا التراث أكل لما الكل يريد أن يحوز التركة إلى نفسه ولا يخشى أحد ربه تبارك وتعالى إلا من رحم الله عز وجل وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما تحبون المال حبا جما تقول العرب جما الحوض بالماء يعني إذا امتلأ تحبون المال حبا جما يعني تحبون المال تحبون جمعه حبا كثيرا وهذا على سبيل ليس على سبيل المدح لأن الواجب أن يحب الإنسان وربه وأن يحب آخرته وأن هذا المال حتى وإن تعلق قلبه به لا ينبغي أن يتعلق قلبه به على سبيل أن يوفر به ما يشتهي في هذه الدنيا بل أن يوفر به وأن يكون هذا المال عونا له على طاعة الله وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا لا ينبغي أن يكون الأمر كما هو أنتم عليه هذا معنى كلا هذه للزجر لا ينبغي أن يكون الأمر كما أنتم عليه لا تطعمون المسكين لا تحضون على طعامه لا تكرمون اليتيم تأكلون التراث أكلاً لما تحبون المال حباً جماً كلا ما ينبغى أن تكون هكذا لأن هذه الأعمال سوف تأول بخسران الإنسان وستسبب له العذاب في الآخرة كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً قال ابن عباس دك الأرض تحريكها يعني إذا حركت تحريكاً وزلزلت زلزلة ورجت رجا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا متى ذلك يوم القيامة إذا أمرها الله عز وجل بأن تندك وأن ترتج وأن تتزلزل من تحت أقدام أهلها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يا له من مجيء مهيب ويا له من اتيان عظيم للرب الكريم عز وجل وهذه آية من آيات الصفات وآيات الصفات وأحاديثها كما هو مقرر عندنا أهل السنة والجماعة ينبغي إجراؤها على ظاهرها بلا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه وجاء ربك والملك صفا صف جاء ربك ما قال وجاء أمر ربك أهل البدع يقولون وجاء أمر ربك الله يقول وجاء ربك وهم يقولون جاء أمر ربك وهذا تأويل فاسد وتحريف للكلم عن مواضعه فالصواب أن نقول جاء ربك أي جاء ربك فالمجيء معروف والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما أجاب مالك رحمه الله السائل الذي سأل عن استواء الرحمن الرحمن العرش استوى حينما قال كيف لا نقول كيف لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومجيئه سبحانه ليس كمجيء خلقه فإن الخلق إذا جاء فرغ المكان الذي جاءوا منه والله لا محيط بكل شيء الخلق فيما بينهم يختلف المجيء فهل مجيء المعظم في الناس كالملك كمجيء غيره فإذا كان التباين موجودا بين مجيء مخلوق ومخلوق فما ظنكم بين مجيء الخالق والمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يماثر الله شيء لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى هل, ينظرون؟ يعني هل ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أن يأتيهم الله والإتيان والمجيء معنيان مترادفان فمن صفات الله الفعلية الطارئة التي يتصف ربنا عز وجل بها صفة الإتيان وصفة المجيء المجيء الذي يليق به الذي يليق بجلاله وكماله عز وجل كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وجاء ربك والملك صفا صفا الملك يعني الملائكة يجيؤون يوم القيامة صفا صفا ومجيء الرب تبارك وتعالى كذلك يكون يوم القيامة للفصل بين عباده وللقضاء بينهم فياله من مجيء مهيب يقبل الرب عز وجل على عباده ليقضي بينهم ليجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيئ بإساء بإساءته والملك صفا صفا أي والملائكة مصطفين صفا بعد آخر فهم منتظمون بأمر ربهم وجاء ربك والملك صفا صفا تجيء ملائكة الرحمن تبارك وتعالى جاء في بعض الآثار أن ملائكة السماء الدنيا ينزلون ينزلون إلى أرض المحشر ثم تنزل ملائكة السماء الثانية على قدر ذلك من التضعيف ينزل لهم تسبيح وتسجيل في تسبيحهم ودوي في تسبيحهم وجاء ربك والملك صفا صفا ثم بعد مجيء الرب عز وجل يأمر تبارك وتعالى بأن يؤتى بالنار الذي كذب بها المشركون والكفار والذي لم يبالي بها العصات في هذه الدنيا وجاء يومئذ بجهنم وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يأمر الله تعالى بالنار أن يؤتى بها أن يؤتى بها تزحزح نعم يؤتى بها كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام الزمام كالسلسلة مثلا أو الشيء الذي يجر به الشيء لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها تجر إلى حيث أراد الله تبرز وبرزت الجحيم للغاوين أظهرت للناس أجمعين فيراها البر والفاجر كل الناس يرونها وتزفر جهنم ساعتها زفرة فلا يبقى ملك إلا ويخر ساجدا لله ويخر الأنبياء سجدا لله يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وجيء يومئذ بجهنم يوم يؤتى بها ثم ينادي الرب عز وجل على عباده ويقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم ويقال للكفار أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تزون ما كنتم تعملون وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها إلى حيث أراد الله حتى يعتبر الخلق يعتبر الناس ويتذكر الناس ويعلم المكذب بهذه النار الذي كذب بها في هذه الدنيا أن النار حق وهو قد ذاق شيئا منها في القبر عندما كان في برزخه لكنها لم تكن جهنم الحقيقية ولم تكن جهنم الدار التي أعدها الله للكفار وللعصاه وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى إذا ما جاء بجهنم يتذكر الإنسان يراها الناس إيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يتذكر ما فرط في جنب الله يتذكر حياته التي قضاها في اللهو واللعب يتذكر هذه الدنيا وهذا العمر الذي ضاع منه في هذه الحياة يتذكر الإنسان تفريطه يتذكر أيام دهره يتذكر تاريخه يتذكر أعماله يتذكر معاصيه التي بارز بها الله تبارك وتعالى يذكر كل ذنب حينها إذا مرأ النار وعاين النار يذكر وكذلك الطائعون إذا رأوا ذلك على قول بعض أهل العلم يزدادون خوفاً وخشيةً ويتمنون أن لو كانوا أطاعوا الله أكثر من ذلك حتى يكونوا أبعد على هذ... عن هذه النار وجئ يومئذ رب جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى كيف تنفعه الذكرى أن له الذكرى كيف تنفعه الذكرى لأنه ساعتها إذا تذكر هل ينفعه ذلك إذا ندم هل ينفعه ذلك إذا تحصر هل ينفعه ذلك لا والله لا ينفعه ذلك كله لأن هذا التذكر ولأن هذا الندم ولأن هذا التحصر ينبغى أن يكون في هذه الدنيا قبل أن يلقى الله تعالى فعليك أن تذكر هذه النار وأن تتحصر وأن تندم على ما فرطت في طاعة الله في أيام شبابك وفي أيامك ولياليك من أيام ماضيك يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يبدأ في التلهف والتحسر والندامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكما قال عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ تذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني عملت أعمالا صالحة في هذه الحياة الدنيا لأقدمها لحياتي اليوم التي لا موت فيها هكذا قال ابن جرير رحمه الله يا ليتني قدمت لحياتي لهذه الحياة الصرمدية الأبدية التي لا موت فيها إما في نعيم مقيماً وإما في جحيماً والعياذ بالله يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني صليت لله يا ليتني تصدقت يا ليتني حججت بيت الله الحرام يا ليتني لبست الحجاب الشرعي يا ليتني سترت هذا الجسد الذي فتنت به الرجال وفتنت به الشباب في الشوارع يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني بررت بوالدي يا ليتني لم أقع في أعراض إخواني من العلماء والدعاة يا ليتني حفظت لساني ومنطقي يا ليتني قمت الليل لله تبارك وتعالى يا ليتني قرأت القرآن يا ليتني أعرفت عن أكل الربا والرشاوة والحرام يا ليتني أمرت أهلي بالمعروف ونهيتهم عن المنكر يوم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي إنه التحصر أيها الأحباب بل والله جاء في مسند أحمد بسند صحيح كما قال الهيثم من حديث محمد بن أبي عميرة وهو الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن, لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولدته أمه في طاعة الله لحقر ذلك يوم القيامة ولتمنى أن يعود إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب الله أكبر لو قضى الإنسان حياته ساجدا لله لندم يوم القيامة على التفريض فما ظنكم بحالنا ما ظنكم بحال الذين يقولون تعالوا بنا لنقطع الوقت أو لنقتل الوقت ما ظنكم بهؤلاء الناس الذين يفرطون في أيامهم ولياليهم بعض الناس قضى ثلثي عمره في المعاصي والعياذ بالله ثلثي عمرة وبعضهم النصف وبعضهم خرج من الدنيا وما تاب الله عليه لم يعرف أنه سجد لله سجدها وركع لله ركعها وسبح الله تسبيحه أو تصدق بصدقه فإن لله وإن إليه راجعون يا للخسارة والندامة هذا رجل سوف يعض على يديه يوم القيامة إذا مرأى هذه النار يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يوم القيامة لا يعذب عذاب ربك أحد مثل عذابه للعصاه كما قال ابن كثير يومئذ لا يعذب عذابه أحد فالله أشد عذابا من غيره تبارك وتعالى ولا يوثق وثاقه أحد أي لا, توثق لا يوثق أحد مثل وثاق زبانية النار ولا يشد أحد ولا يقبض أحد مثل قبض وشد زبانية العذاب ولا يوثق وثاقه أحد ثم يأتي هذا النداء لمن سكنت بين جنبيه هذه النفس المباركة التي اطمأنت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ينادى على هذه النفس ويقول يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا رب نجريلا أن هذا النداء يقع يوم القيامة للعباد الصالحين ويرى أبو صالح وهو قول ابن كثير وهو الصحيح أن هذا يقع للمحتضر عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك المطمئنة بماذا؟ التي اطمأنت لوعد الله ووعيده اطمأنت لدين الله اطمأنت لاوامر الله عز وجل اطمأنت واستسلمت وأذعنت لم تكابر ولم تستكبر ولم تتعالى اطمأنت لكل ما يريده الله تعالى ولكل ما يحبه ويرضاه يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية عودي إلى ربك تبارك وتعالى راضية عن ربك مرضية سوف, تكو سوف تكون راضية مرضية راضية هي عن ربها بعطاء الله ونعيم الله وجنة الله مرضية سوف يرضيها الله جل وعلا وقد رضي الله تبارك وتعالى عنها مرضية أي مرضيا عنها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إنها بشارة من الله تعالى ونداء كريم قد يقع من الله وقد يقع من ملك الموت أو من بعض أعوانه لهذا المحتضر لهذا الميت وقيل أيضا يوم القيامة للإنسان الصالح الذي اتصف بهذه النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي في عبادي الصالحين التحقي بهم بمن هم على شاكلتك من التوحيد والإيمان والصلاح والتقوى فادخلي في عبادي وادخلي وعبادي هنا الذين اتصفوا بالعبودية الخاصة الذين كانوا عبيدا حقيقة لله في هذه الدنيا بأن امتثلوا أوامره وانتهوا عن زواجره فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والإضافة هنا إضافة تشريف ادخلي جنتي فقد رضيت عنك نسأل الله أن يزعنا وإياكم ممن اتصف بهذه النفس واسمعوا إلى هذا الخبر الصحيح الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وصححه لهيثمي وأحمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال لما مات عبد الله بن عباس وكان قد قطن الطائف لأنه لأن أصله من مكة لكنه حبذ أن يذهب إلى الطائف ليعلم الناس العلم لما مات بن عباس رضي الله عنهما بالطائف وحمل على نعشه أقبل الطائر لم يرى مثله في الخلق فدخل النعش ولم يخرج ولما دفن سمع دوي وصوت يقرأ هذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولم يدر من التالي من عند الله جل وعلا حصل لمن هذا لابن عم رسول الله للعالم الحبر للزاهد العابد لحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه وكذلك هناك خبر الرواه الامام بن كثير عن الحافظ الهروي عن قباث أبي رزين ابن أبي هاشم وهو أحد أحد التابعين الظاهر قال وقعنا في الأسر في بلاد الروم فعرض علينا ملك الروم دينه وهد قال لم يقبل أحد هذا الدين يعني عرض عليهم النصرانية ضربت عنقه فدع بعض المسلمين الذين وقعوا في الأسر فدع الأول فتنصر والعياذ بالله ثم دع الثاني فتنصر ثم الثالث فتنصر ثم دعا رابعا فأبأ فضرب عنقه ضرب عنقه لأنه ثبت على دينه ثم ألقي به في نهر فرسب ثم خرج فلما خرج خرج رأسه فأنطقه الله عز وجل ثم جعل ينادي على هؤلاء الثلاث المرتدين ويقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان, فلان, ابن فلان, فلان, ابن فلان, ابن فلان. إن الله يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فعادوا إلى الإسلام عادوا إلى الإسلام وسقط كرسي هذا الملك ملك الروم وكاد النصارى أن يسلموا ثم أرسل الخليفة المنصور أموالا لفداء المسلمين الذين وقعوا في الأسر يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي عجيبة قد احتوت على وجوه من البديع والبيان أولا الاستفهام التقريري في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد وكذلك جناس الاشتقاق في قوله فيومئذ في لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يتذكر الإنسان وأن له الذكرى هذا جناس الاشتقاق يسمى المقابلة بين الطباق أولا الطباق بين الشفع والوتر, الشفع والوتر المقابلة اللطيفة بين فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلهه فيقول رب ربي أهانا هذه مقابلة اللطيفة الاستعارة الاستعارة في قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب استعيرت كلمة الصوت في هذا الجزء من العذاب أو اللون من العذاب الذي صلته الله تعالى على هؤلاء المكذبين ومن فوائد السورة أيضا الإضافة للتشريف والتكريم في قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ومن فوائدها السجع الرصين الغير المتكلف في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وفي قوله بعدها ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد هذا سجع رصين غير متكلف كم من فايدة نعم هذه هذه بعض الفوائد ليس كلها وإلا فقد احتوت على فوائد أخرى هناك أيضا فايدة وهي الالتفات قد ذكرناها منذ قليل الالتفات الالتفات يعني أن يتغير الأسلوب في الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة فهنا كان يتكلم ربنا تبارك وتعالى فأما الإنسان هذا غايب ضمير غايب فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه ضمير غايب فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانا كلا بلا بل تكرمون أنتم فمن الغيبة إلى الخطاب قالوا هذا لزيادة التوبيخ والعتاب بدل أن يقول بل كلا بلا يكرمون قال كلا بلا تكرمون اليتيم هذه كم منفايدة؟ ثمان فوائد وهناك فوائد أخرى لكن هذه أهمها كما أن هذه السورة الكريمة احتوت على فوائد كثيرة أولاً أن الفجر آية من آيات الله عز وجل سواء كان هذا الفجر العام أو فجر يوم النحر ولذلك أقسم الله به وخص الله عز وجل هذا الوقت بالصلاة وجعلها صلاة مشهودة وأشاد بذكرها في كتابه وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة ومن فوائد السورة فضيلة الليالي العشر من ذي الحج على الراجح وأنها أيام عظيمة أقسم الله بها ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعمرها بطاعة الله ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى يقسم بالمتضادين فقد أقسم بالمخلوق وأقسم بالخالق بالمخلوق في الشفع والخالق الوتر ويستفاد من هذه السورة أيضا عظمة الليل وأنه آية من آية الله حيث أقسم الله به وأقسم به في هذا الحال إذا سرى وإذا ذهب والليل إذا يسر وهنا الأولى أن نأخذ اللفظ على العموم كما قال القرطبي وأن لا نجعل ذلك خاصا بليلة معينة كليلة القدر أو ليلة جمع أي ليلة مزدلفة على الصحيح فالمعنى الأعام هو الأولى ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن يتدبر هذه الأقسام بعقل ولب وقلب هل في ذلك قسم الذي حجر ينبغى أن يتدبر كلام الله عموما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لكن هذه الأقسام التي يقسم الله بها ينبغى أن يتدبرها الإنسان وأن ينظر الحكم من خلالها ولماذا أقسم الله بهذه الأقسام وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا قيما سماه التبيان في بيان أقسام القرآن جدير بطالب العلم أن يقتنيه وهو كتاب صغير ليس بكبير بيّن فيه جميع الأقسام التي وردت في كتاب الله والحكمة من ذلك منها ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى أهلك عادا ويستفاد من هذه السورة أن عاد عرفت بالقوة لكن قوتهم لم تنفعهم ولم تغني عنهم شيء ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يغتر بقوته ولا بعضلاته فإن هذا كله إلى زوال والله تعالى قادر على أن يزيله في لحظة ويستفاد من هذه السورة قوة ثمود وكذلك يتفرع على هذا أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمم برعوا في العمران وعرفوا بالتقدم الحضاري لكن هذه الحضارة لما لم تكن مرتكزة كما قلت على شريعة الله ودين الله لم تنفع أصحابها وكل حضارة لا تقوم على الإسلام فهي بائدة من أين أخذنا هذا؟ من ذكر ثمود الذين كانوا يجوبون الصخرة بالواد ومن فرعون أيضا ذي الأوتاد ويستفاد من, هذا من هذه السورة أن الطغيان سبب للهلاك وحلول العذاب وأن العبادة إذا طغوا أو أن العبد إذا طغى مهما طغى فإن الله سيبطش به فلابد له من نهاية ويستفاد من هذه السورة أن الفساد سبب أيضا والإفساد في الأرض وفي البلاد سبب لحلول العذاب فليحذر من كثر الفساد في بلادهم ليحذر من كثر الفساد في شوارعهم ودورهم وشواطئهم ومجامعهم العامة ليحذروا عقاب الله وينبغي أن لا مكر الله تعالى فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ويستفاد من هذا من هذه السورة بلاغة القرآن حيث أنه عبر عن هذا الرجل الذي أنزله الله على هؤلاء الأقوام بالصوت فصب عليهم ربك سوط عذاب ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى على بالمرصاد لكل الطغاة ولكل الظلمة ولكل العتاء ولكل المفسدين وأن الله لا يخفى عليه شيء لكنه جل شأنه يمهل ولا يهمل ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا ابتلاه الله تعالى أن وسع عليه الرزق أو من عليه بالمال عليه أن يذكر أنه مستخلف فيه وأن الله ناظر إليه ماذا سيصنع بهذه النعمة قال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ يبتلاءً واختبارًا ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا ضيق عليه رزقه أو أصيب بالفقر والخصاصة فلا يظن أن هذا إهانة من الله فلقد يكون ذلك خيرا له ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إن من عبادي من لو أغنيته أفسدته. أفسدته. ومن عبادي من لو أفقرته أفسدته فقد يكون الفقر خيرا للإنسان فما عليه إلا أن يصبر وأن يحتسب ما عند الله تعالى ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا ابتلي يحرم عليه أن يزع وعليه أن يذكر النعم التي تحيط به وأن تعد نعمة الله لا تحصوها في قوله فيقول ربي أهانا هذا لا يجوز أن يقول هذا الكلام لو قال انسان هذا الكلام لكان هذا سب لله تعالى فالله تعالى إذا حرمك شيئا لم يريد إهانتك بل أراد ابتلاءك واختبارك ولعل هذا فيه خير لك ولو لم يكن في ذلك إلا استكانة قلبك وتضرعك إلى خالقك ومولاك لكان ذلك كافيا ولذلك سمي المسكين مسكينا لأنه أصيب بالمسكنة ولذلك كان المسكين أو الفقير المستكبر أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم العائل المستكبر الفقير المستكبر المترفع لأن الأصل الفقر والمسكنة ماذا تسبب لصاحبها الاخبات والخمود لا تسبب له التعالي ويستفاد من هذه السورة ذم عدم إكرام اليتيم فاليتيم جدير بالإكرام حتى ولو كان غنيا جدير بأن يكرم ولو كان ذلك بلطافة القول ولقة الخطاب ويستفاد من هذه السورة ذم عدم الحظ على إطعام المسكين ليس مجرد عدم إطعام المسكين الحظ والحث ولذلك نوص الدعاة إلى الله وأهل الخير والإصلاح أن يحث دايما المسلمين على إطعام فقرائهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يطعم وكان يحث الناس على الاطعام. حتى كان بعض الأحيان في بعض أحاديثه بعد الفجر يأعوذ الناس ويحثهم على الإطعام والصدق نحن اليوم لو يقوم إمام المسجد يحث الناس بعد صلاة الصبح على الإطعام والصدقة منذ الصباح الله المزدعان وهذا خطأ ولا تحافظون على طعام المسكين ويستفاد من هذه السورة ذنب التكالب وأكل المراث ويستفاد من هذه السورة أيضا ذنب حب المال فحب المال ورد في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الذنب ويستفاد من هذه السورة أن الأرض ستدك يوم القيامة ولن تبقى هكذا وفي هذه السورة إثبات إثبات يوم القيامة ويستفاد من هذه الصورة إثبات هذه الصفة الجليلة لله وهي إثبات صفة المجيء اللائقة به بلا تكيف قلت ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف الله يجيء مجيء يليق به عز وجل لا تخيل شيء قل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير <تصفيق> ويستفاد من هذه الصورة إتيان الملائكة أيضا ويستفاد أي يوم القيامة ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يستعد للقاء الله لأن الله سوف يجيء للقضاء بين العباد فعليه أن يستعد للقاء الله بصالح الأعمال ويستفاد من هذه الصورة إثبات النار في قوله وجاء يومئذ بجهنم ويستفاد منها أيضا أن النار قد تنتقل فيحولها الله من مكانها بقدرته رغم عظمتها ويستفاد من هذه السورة الفزع الذي سيحصل للناس إذا مرأوا النار وجيء بها وجيء يومئذ بجهنم ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان يوم القيامة إذا رأى النار سوف يتذكر أعماله ويتذكر دنياه وأيامه ولياليه الآن لو سألتك هل تذكر منذ عشر سنوات ماذا صنعت في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية تذكر؟, ما تذكر لكن يوم القيامة ستذكر ذلك كله وهناك أسباب للتذكر من ذلك رؤية النار يذكر الإنسان كل مصيبة فعلها في هذه الدنيا كل بلية وكل رزية وكل معصية بارز الله بها قد نسيها في عهد غابر في ليلة حمراء يتذكرها إذا رأى النار. إذا عاين العذاب نسأل الله أن يعيننا على ذلك اليوم وأن يسطرنا ولا يفضحنا ويستفاد من هذه السورة أن التذكر يوم القيامة لا ينفع وأن له الذكرى كيف تنفعه الذكرى ما ما الذكرى تنفع متى في الدنيا قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع الممين متى في الدنيا أم في الآخر كل الناس يؤمنون كل الناس يتذكرون لكن الذكرى لا تنفعهم القيامة الذكرى اليوم قبل أن ترحل عن هذه الدار وأن له الذكرى ويستفاد من هذه الصورة وظاهر هذه الآيات أن الندم يقع لكل الناس لأن الإنسان كلمة إنسان محلها بألفلام الدال على الاستغراق وهي من أدوات العموم كل الناس يندمون يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي لي أما العاصي فإنه يندم على ما فرط في جنب الله وفي التوبة إلى الله وأما الكافر فأمره معلوم وأما الطاعة فانه يندم أيضا يندم حتى على أنه لماذا لم يزدد من هذا الخير لماذا لم يزدد حتى يكون هذا الخير سببا في أن يباعد بينه وبين نار جهنم ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الله لا يعادله عذاب يوم القيامة ويستفاد من هذه الصورة أن وثاق الله تعالى وشد لأهل الكفر عن طريق الزبانية لا يعادله شد ولا قبل لا إفلات منه أبدا لأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يطمئن بقلبه لكل ما أمر الله به أن يطمئن بقدر الله أن يطمئن لما أراده الله أن يطمئن لشريعة الله أن يطمئن لما كلفه الله به في هذه الدنيا من أمر أو من نهي